حصريا على موقع مارادونا عايزين تقدروا يلاكتكم بيها غنا والكل مقص فاكرني غايه يوم ما ليا ده انا هضحك وادي راس اصلي تعبت انا من البشريه ومن نفسها انا من غيركم ميا ميا وما خسيتش حتى النص وحدة بوحده عالم ده احنا بياع شطبنا شطابنا خلاص شطبنا من ساعه اللي خانه اللي باع الدنيا من غيره نعناع هتشتريني اشتريك هبضعنا انا هبضرع بيك لو روقتي في ومعان ايا انا هجر وقعان ايا اللي راح الواحد من غيركو عاش مرتاح والاندالي تخلوا عني والكل اللي عاملين اشباح الف شكر للي مني والصحاب اللي منهم شفت ياما وظني نغاد انا خلاص ريحتك واللي وللوقتي ما فيش عدان يا وردو دول قد اما فيكم معايا انا مش جدع واللي اعشرهكم لازم يتلدع ده انا شفت منكم كميه وجع والقلب شانو ما عافيه زي القطط كده تاكلوا دنكروب لو ربنا جاكم ما تفتكروا شداني انتوا بتتاخروا وكلكم سيبوا ددي التفير في ال اشتريني اشتريك ابدعنا انا هتضرع بيك لو رواتي في يوم عن اي انا هجروا واللي راح الواحد من غيركو عاش مرتاح والاندالي تخلو عني والكل اللي عاملين اشباح ألف شكر للي مني والصحاب اللي منهم شوفت ياما وظني غاب انا خلاص ريحت دماغي ما فيش عتاب Don't come